نبي وان اصابته فتنه انقلب على وجهه وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون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 قامع منِ حد كلُ مادُ وَ يخج مِنهَا مِن غَم عيد فيه وَذوق عَذَابَ الحرق إِ الله يذخِل الذي مَنوا امِ الصالحاتِ جات جن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 وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأوحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 لكم فِيهَا منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علىها رزقهم من بهيمة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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى تأتيهم الساعه بغته حتى تأتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ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 الله لهو الغني الحميد ألم تر الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَهُوَ الذي يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاصِكُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الأمر.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 وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيدا عليكم لَتَكُونُنَّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَالْقِيَامُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى ونعم